أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون حتى يا جوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون وقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصه أبصار الذين كفروا يا ويلنا قد كنا في غفلة يا قد كنا في غفله بل كن ظالمين إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم حصب جهنم أن ثم لها وارد لو كان وكل فيها خالدون لهم فيها زفير لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون إن الذين سبقت لهم من الحسنى إن Din sebaktu lawun mina alhusna, ulaih ik, ulaih ik, ganha mubadun, la yasmahun hasisana, wghum fi لا يسمعون حسيسها وهم في مشتات أنفسهم وهم في مشتات أنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملأ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 لا بلا غل إنما إلهكم إله واحد، فهل أنتم مسلمون؟ فإن تولوا فإن تولوا، فقل أذلتم على سواء. الجهر من القول ويعلم ما تكتمون وان ادري لعله فتنة وان ادري لعله فتنة لكم ومتاع الى حين قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن وربنا الرحمن المستعان الله مهنا لصالح قدمت لكم هذه التلاوة من شبكة ملامح الإسلامية زوروا موقعنا على دبلي دبلي دبلي دوت ملامح دبلي